الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك لعبد وإياك لاستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم Kh Hành ngôi đìnhnh Ngọc cô يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّنُ قُمِلْ نَيْلَ إِنَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَنْقُصْرِهُ قَلِيلًا أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ونشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مطيلا إن لك في النهار سبحا طويلا وانكر اسم ربك وتبدل إليه تمتيلا رب المشرق والمقرب لا وَأَخْتَذَّهُ وَكِيلاً وَصَفِّ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاحْتَرِظْ مَا يَرَوْنَ كَمِيلًا وَدَاوِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُلْ نِعْمَةٌ وَمَهِنٌ قَلِيلًا إِنَّ لدينا وطعاما لا قصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجمال وكانت الجمال كثيما مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يوميا يجعله الدا لشيبا السماء فقر به كان وحبه مفعولا إنما به تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَسْقُو وَعْدَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ يُسْقِي الثَّيْنَيْنِ وَنَصِبَ وَذُرْثُهُ وَنَصِبَ وَذُرْثُهُ وَطَائِحِينَ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ والله مقدر علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضرمون في الأرض يمتغون من في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا السكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسهم خير تجدوه